بسم الله الرحمن الرحيم صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزه وشقاق كم اهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص وعجبوا ان جاءهم منذر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 اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب إنا سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق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 إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فَقَالَ أكْفِنِي هَاؤَ وعَزَنِي فِي الْخِطَابِ قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالٍ عَجَتِكَ إلَى نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ يَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّ مَا فَتَنَهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ وَإِنَّ لَهُ عندنا لَزُنْفَا وحسن مَآبٍ يا داود إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فاحكم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى وَلَا تَتَّبِعْ هَوَاهُمْ فَيَضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الذين يضلون عن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شاب شديد بما نسوا يوم الحساب وما خلقنا السماء والارض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار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 فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فن أو أمسك بغير حساب وَإِنَّ لَهُ عندنا لَزُلْفَىٰ وحسن مَّآبًا واذكر عَبْدَنَا أيُّوبَ إِذْ نادى رَبَّهُ ۖ إِذْ الشيطان رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشيطان بنصب وعذاب أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أَهْلَهُ ومثلهم معهم رَحْمَةً منا وذكرى لِأُولِي الألباب وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إِنَّا وجدناه صابرا نعم العبد إِنَّهُ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 وعندهم قاصرات الطرف أَتْرَابٌ هذا مَا توعدون لِيَوْمِ الحساب هَٰذَا مَا تُوعَدُونَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ إِنَّ هَٰذَا هذا وان للطاغين لشر ماب جهنم يصلونها فبئس المهاد هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم لا مرحبا بهم هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار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 قال يا إبليس ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين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 قال فبعزتك لاؤمنهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق اقول لامن جهنم منك ومن من تبعك منهم اجمعين